مسافر ومسافرة في عينك الخضراء أبصر جنتي وبشعرك المفروق تسحر نظرتي وبثغرك المرسوم أبدأ رحلتي لا تحرميني أن أفيأ بجنتي إني أراك وحيدة وغريبة مثلي فليتك تصبحين رفيقتي هل تسمحين بأن أزورك ساعة؟ هل تسمحين بأن أقول حبيبتي؟ لا تسأليني من أنا ومتى أتيت وكيف جئت هنا وما هي قصتي؟ لن تفهمي شيئا لن تفهمي شيئا ولن تتمكني من فك رمز من رموز قضيتي فرموزها لغز من الألغاز غامضة محيرة فعذرا وردتي يا من لها قلبي سعى بين الألوف فكنت أجمل ما رأيت بغربتي إني أتيت إليك كي أنسى على شفتيك أحزاني وهم مصيبتي طفل أنا فخذي بكفي وقبليني هكذا بطبيعتي وسجيتي شوق أنا متوقد أو ترين النار تشعل في عيوني لهفتي بحر بحر أنا متقلب لا تستسيئي من هدوءي تارة أو ثورتي صعب أنا فترفقي كي تستطيعي فهم ما هي في الحياة طريقتي أرجوك أن تتجرئي وتحاولي أن تسعديني ساعة في رحلتي اما اذا اصررت ان تتعرفي بمدينتي وحكايتي وهويتي فانا غريب فانا غريب قد هربت من الاسى ودفنت احلامي قتلت ارادتي وركبت موج البحر يسخر من معاناتي ويعبث في طريق سفينتي ومدينه الاحزان تسكن في شوارعها تطاردني وتخنق فرحتي وحكايتي أرجوك أن لا تسألي عنها لكي لا تفسدي لي ليلتي ما أسعد اللحظات حين تضمنا يا حلوتي وجميلتي وحديقتي طال اللقاء وطال فيه حديثنا أنا آسف أني بثثت شكايتي فخذي هدية حبنا وتقبلي هذه القصيدة كي تكون هديتي وإذا فتحتي درج أوراق الرسائل فاذكري بين الركام قصيدتي مدي يديك لها أزيلي دمعها وتذكري همي ضياعي محنتي كلمات الشاعر صالح ابن عبد الله الهزاع